প্রতি সোমবার র বুধবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় সলিউশন ফর হিউম্যানিটি نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال إبراه فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل متعت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 عذاباً سخرية ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لغير اكثر برhaman لبيوتهم سقفا من فيض سقفا من فضة ومعارج علينا يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُفًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُنْ لَذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ইমানি দে من يعش عن لَهُ الرحمن نقيق له شيطانا فهو له قريم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريم وَنَيٌّ نَنفَعُكُمُ اليَوْمَ إِذ إن ظَلَمْتُمْ أَمَّنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَامٍ مُّبِينٍ فَإِنَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنَّهُمْ مُّنْتَقِمُونَ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 محمال الهتين يعدون الله الله وكره الله لمن حمدا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام الله, الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَلَا دَافِعَ لِفِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي هُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تحتي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 بَلَمَّا أَسَفُونَ تَقَنَّى مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا غُرِبَتْ نُورٌ مَوْيَةً مَثَلًا إِذَا طَمْكٌ مِنْهُ يَصْدُون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَك ما ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلًا لِّ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد عَلَيْهِ عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم لك تِ فَلَا تَتَعَّ بِهَا وَاتَّرعُون هذا صِاقُم مُسْتَقين وَلَا يَصُّكُم الشَّيطانوا إِهُ لَمْ عدُ بين وَلََ جَ عسَ بِبَناتِ قَا قَلجِهدكون بالالحِكمَةِ وَلِهُ بَّنَ لكم وَلِعوبَين لَكمكَ وَلِعبَينَ لَكم الذي تَفتَلِفونَ فيِيهِ فَلتَفُ اللهَّ وَقون إ اللههُ رّ وَربّكُم فَعبدُوه هذا صطُم مُستَقين فَفْتَلَ فَ الأحْزابُ مِبَيْنِهِم فَل للَّذ نَظَلَوا منِن عَذااب يَو مِ لي اللهله سميع الله لمن حمده আল্লাহর বুঝতে চান। হলে সহায়ক হিসাবে ওর আন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল ওর আন শিরোনামে सुनते देखते कुरान भल भाव बुझवार की ज्ञान रखा जरूरी महा महा महा अल कुर दिए हिदायत करोस्ट मडार्न बुक मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीट टी يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل ينظرون إلا الساعة أن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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلب الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مبلمون أم يحسبون أننا لا نسمع سروهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رَبِّ السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وَهُوَ الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَبكَ الذي لَهُقُ السَّماواتِ والأرض وَما بَنهُ وَعدَ المسال وَعَهُعَ الم الساعةِ وَإلَهِ تُ ج وَلا يَيملكُ الذي يدُون لدُ الشَّفَعَةَ إَّ مَنْ, من شَهدَِحَبِّ وَهُمْ يعلمون وَول سَألتَهُ من خََقَهمم لاقول الله فانا يفكون وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون اصبح عنهم وقل سلام فسنفيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاني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 تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمُونَ مَجْنُونٌ إِنَّكَ فَكَّهُ الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أليم وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء سَدِ نَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِكِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على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 أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات وَمَا وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ان يوما الفصل بين قاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الوحيد ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمغلي يغلي في البطون كغلي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 فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا أكبر মারাই কুমড় কু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 আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন বিএস কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানো ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রিয়ান ব্যাংক কোয়াড্রন কোর্ট 48 বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি1518 শর্ট কোড 300083 সুইফট বিআইসি পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার